فَمَا كانََ حوىهُم إذج أَهُم بَأسُنَ إِللاا أَم قولُ إِلَّا أَم قولُ إا أن كَُّ وََالِمين فَلَ نَسْأَلَ النَّذِينَ أُوسِلَ إلَيْهِم وَلَنَسسَلم وَ نَقُ الصَّ عَلَيهِم بِغِلمِ وَماَا قُ غائبين وَ وَجمُ يَمائِل الحَّ فم سَقُلَت مَزمهُ فَأُولائِكَهُم لمُفِفون وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِأَيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَد مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تشكرون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 هُمَّ ل آتَّهُم مِنْ بَيْنِ أَْدهِم وَمنِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ أَمانَانِهِمْ وَعَن أييمانانهِم وَه شَمَاائِلُهِم وَلَا تَدِدُ أَكْتَرَهُم شكرِرين قالَا قُررجِ مِنْهَ مَأُمََّ دِحُورَلَمَا تَذِعكَ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 وقال ما رآهاكما ربكما عنها هذه الشجره الا ان تكونا ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ان ليكما من النعصحين فذلههما بغرور فلما لاق الشجره بدت لهما سوئاتهما ووطققا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم عن تلكما وأقول لكما وأقول لكما ان هفكما عن تلك الشجره واقل لكما واقل الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحلنا لنكونن من الخاسرين قال اهدقوا بعضكم لبعض عنو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فِيهَا تحيون وفيها تموتون وَمِنْهَا تخرجون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 يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَوْمُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَلافعلوا فَاحِشَةَ قانوا وَجَدنَا عَلَهَا أَبَ أَنا وَلهَّهُ أَمَرَنَ لِهَا قُل إِ اللهَّ لا يَأر بِالفَحش أَتَقُونَ علىى اللهَِّ مَا لا تَعلون قُلْ الأأَمََ رَّ بِالقِصطو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 يا بَل آدممَ إماا يَأتِ أنكُ موسُلهم مِنكُم يقُصّونَ عَلَكُم آيات ثمََن التَّقَ وَأَصْلَح سَمَن التَّقَ وَأَصْحَ فَلا خَوْخ عَلَهِم وَلاهُم يحزنون وََّ بِينَكََّبوا بآياتن وَاسْتَكبَو عننه أُنائِكَ أَصْحابُ الن أَلاَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَسْتَوْفُونَهُمْ قَالُوا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 قَا يُقُُ فِي أُمَ مِنْ قَد خَلَتْ مِنْ قَبْنِكُمْ مِنْ الجِّ وَالْإِسِفٍ الن كُلناَا ذَخَلَت قَُّةُ لعََتْ أُختْتهاَا حتىَ إلىلَ الزَارَكُ فِيه جَمهُم قَات أُخْرىَهُم لأُونَاهُ رَبَّّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَهُم مِّنَ النَّارِ ۖ قُلْ عَلَىٰ كُلٍّ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 ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين وََّذِنَ آمَن وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ لا نُ كللّفُ نَفْسًان إِلَ ُوسهَا ألائِكَ أَصْحَابُ الجََّتِهُ فيِيهَا خَالدونُون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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغرونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 إن رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى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 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لَا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذرنا كان يعبد آباؤنا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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجلنا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا جابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء اللَّهِ ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال المنائ الذين استكبروا من قومه للذين استبغضون من امن منهم اتعلمون ان صالحا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبرونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفكم فَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ هَدَانَا فِي مِنَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّهْدِيَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ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 كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباسا والضراء الى ان لهم يضرعوا ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا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 قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ لَنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَرَاهُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ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 أل إِمَا طَائِرهُم إِادَ اللهَّهِ وَلَِ أَكْثَرَهُم لا يَعلممّون وَقالوا نَحم تَأتِناَ بِِ مِن آيَةِ تَشْحرَناَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤمنِنين فَأَْسَلنا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَالجْرادَ وَْقَُّ لَ وَالَّّثَادِهَا وَدَّمَ آيات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 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْأَسْبَابَ بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 قَال لا اغير الله ابغيكم الها وهو قد ضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقَدّلون ابنَا أَكُمْ وَيَسْحونَ نِسا أَكُم وَفيِيذَِكُمْ بَلَ أُمِّ الرَبِّكُمْ ععَوم وَعددنَا مساَذَلَ بِنَ ليلى تََتْمََّه بعَشر فَتََّنِ قَا رَبّهِ أَربَعينَ ليلة وقال موسى لأخي يارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل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 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوْعِرَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارًا فَاسِقِينَ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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين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 قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي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 وَإذْقين لَهُ سكنوا هذه قَةَ وَكوا مِْهاَاحيَيتُ شِم وَقولوا حِّتُ وَودُخُل البابَةُ الجد وَودخُلُ البابَةُ الجد النَّغفِ للَكُمْ خطين آتِكمُم سَنَزيد المُحسِنين فَبدَّ الذيينَ ظَلَم منِنْهُ قًَا وَيرًا الذي قلَ لَم فَأَصَََّا عَلَْهِم رِرجزَ منِنَ السَّماءائ بِماَا كانَوا يَغْنمون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 فخلف مِنْ بعدهم خلفه ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نيثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون للكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وَمَا أَشَيْنَا قُرًى بِقُوَّةٍ وَالْكُرَىٰ مَا فِيهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّنَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذَرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُضْطِرُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واطل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتباه الشيطان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 تفكرون ساء مثل للقوم الذين كلبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 فَلَمَّا آتَاهُمُ اللهُ مَا اسْتَوْفَوْا، رَبَّهُمَا لَئِنْ أَسَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمُ صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللهُ عما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 ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بِهَا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي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 وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ مَا لَا يَقْصُرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَسْتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإذا قُر القُرآنُ فَتمعولهُ وَأَصتُونَ عَكْ تُرحَمون وَْقُر الرَبكَ في نَتِكَ تَبَّ وخيفَ وَخفَةَ وَدُون الجَهرِ منِنَ القَوْلِ بالِالغُدءِ والالآصَال وَلاَا تَفُ مِنَ الغافلين إنِ النَّذِينَ ياندَ رَِّكَ لا يَسْتَكْبهونَ عَن عبادَتِهِ وَسَبِّحونَ وَسَبّحونهُ وَلَهُ يستذونونَ